الْحَامِطَهْ مَلْحَمَطَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَمَطَهْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ آدَمَ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوهُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُ فأهلكوا بريه صرصر آتية سخر آلهم سبا ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم أعجاز نَخْلٍ خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء لكاتُم بِخاضيا ففَصلَِّ ب خدَ أَخْةَ فابية أيَّ دَمَّا قَغم وَحَمَنا قُم فيجارية للَ جعله لكُم تَكح الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي يَقُولُ هَٰذَا في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا كنوا واشربوا هنيئا بما أثنفتم بما أثنفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي ناتي تضعها تبيعون دراها تضعها تبيعون كان لا ولا طعام البسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا مما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا مما تذكرون تنزيل من ضد العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاضي أخذنا منه الوتين ثم انقطعنا لأخذنا منه باليمين ثم انقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أن نحادثه وإنه لتذكير كنزره للمتقين واننا نعلم ان منهم مكذبين وانهم لحسره وانه لحسره لنا الكافرين وانهم لحظ اليقين بِسْمِ اللهِ بِسْمِ اللهِ بِكَ